الحمد لله رب العالمين Airi al-mu'adzuriyyah dan wal-ladzir. لا يستوي لعلهم يتفكرون هو الله ماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله اللهم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السماء فطرت وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور عذرت علمت نفس ما قدمت وأخطرت يا Fi أي صورة ما شاء ركبك كلا ذل كذبوا من الدين وإن عليكم لحافظ كرام كاذبين علون <تصفيق> <تصفيق> Allah oh.